يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر ولانصاب ولزلام يدسهم من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما الخمر والميسر والأنصار والأغلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلنتم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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا إذا متقوا وآمنوا إذا مت اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا والذين آمنوا لا يبلونكوا الله بشيء من الصيد تناله أيدكم ورماحكم لا الله الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 قم به ذو عدل منكم هدية لغال كعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليلقى وذال أمر